فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفقدوا سعة من سعته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 لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآيات من سورة الطلاق قول الله سبحانه وتعالى اسكنوهن اي المطلقات الرجعية لأنهم سبق قبل ذلك قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج ثم بين في هذه الآية ما هو السكن ما هو هذا البيت الذي لا تخرج المطلقة الرجعية من ما هو قال تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم أي اجعلوا لهن سكنا معكم في بيوتكم من حيث سكنتم فتسكنوا مع زوجها في بيته الذي يسكن فيه هذا هو العدل فلا يكلف الزوج أنه يعد لها سكنا أرفع من سكنه لا يكلف الزوج أن يعد لبرائته سكنا أرفع وأغلى من سكنه فإذا ساواها بنفسه هذا هو العدل أتنهن من حيث سكنتم من وجدكم الوجد الغنى الوجد هو الغنى على حسب غناكم على حسب غناكم وفقركم وتوسطكم فسكنوا المرأة يكون على حسب غنى الزوج حاله الزوج الاقتصادية ثم قال جل وعلا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن نهى عن سبب خروج المرأة المطلقة الرجعية من بيتها وهو الإضرار بها فقد يضايقها بالكلام أو بالفعل من أجل أنها تخرج أو أنها تفتدي منهم بما تخلص نفسها نهى الله عن ذلك ولا تضارهن لتضيقوا عليهن حتى يقرن إلى ترك السكن فرارا من من الإضرار لأن هذا من التعدي تضيق عليه النفس إلى هذا انتهى أمر المطلقة الرجعية أن لها السكناء والنفقه هذا بالاجماع لا تزال زوجة ما دامت في العزة وله أن يراجعها ما دامت في العدة ثم ذكر حكم المطلقة البائن أو المبتوط فقال وإن كنا أي المطلقات أولاك حم مطلقة المبتوطة ليس لها نفقة وليس لها سكنة لأنها ليست زوجة لأنها بانت منه فليس لها نفقة ولا سكنة إلا في حالة واحدة إذا كانت حاملا إذا كانت حاملا فعلى ولي الحمل الذي هو أبوه أو عصبته أن ينفق على الحمل الذي في بطنه إن كنا اولاد حمل فانفقوا عليهن لان الانفاق على الحامل انفاق على حملها لانه لا يمكن ايصال النفقه اليه الا بالانفاق على امه لانه يتغذى يتغذى في بطن امه من غذائها يتغذى من غذائها ما دام في بطنه أمر الله بالإنفاق عليها من أجل الولد الذي برضنه وإن كنا أولاك حمل أي صاحبات حمل فأنفق علينا إلى متى حتى يضعنا حملهن؟ إذا وضعت حملها انتهت النفقة عليها لأن الولد الذي كان ينفق عليها من أجله قد انفصل قد انفصل منها يبقى الرضاعة يبقى الرضاعة فإن ارضعت الحمل البائن المطلقة البائن إذا ارضعت المولود فلها نفقة الرضاعة قال تعالى فإن أرضعنا لكم يعني بعد بعد الولادة فإن أرضعنا لكم فأتونا أجره أجر وجور الإرضاء إن أرضعنا لكم فأتونا أجره أي أجر الإرضاء فأتونا أجره ثم قال وأتمروا بينكم بمعروف تشاوروا شاور الزوج والزوجه فيما بينهما على كفاله الطفل وايضاعه واتمروا بينكم بمعروف بما فيه مصلحه المولود وعدم الاضرار به فاذا اتفق المطلق والمطلقه التي وضعت حملها المطلقة البائن التي وضعت حملها تفق فيما بينهما على ما يكفي للمولود هذا هو المطلوب ثم قال وإن تعاشرتم لم تصلوا إلى نتيجة فيما بينكما فالطفل لا يضيع ليتمت له مرضع غير امه وان تعاشرتم فستربع له اخرى فلا تجبر الام على ارضاع طفلها اذا كانت بائنا لا تجبر الا في حاله واحده اذا ابى الطفل ان يقبل المرضعات يخشى عليه من الهلاك فإنه يلزم أمه أن تربعه إنقاذا له من الهلاك وأما إذا قبل المربعات فإنها لا تجبر على إرضاء وإن تعسرتم فستربعوا له أخرى غير أمه لأنه حصل المطلوب تأمن الولد فلا تجبر أمه على يرضاعه وإن تعسرتم فسترضع له أخرى ولما كانت النفقة واجبة على الزوج سواء كانت في عصمته لن يطلقها او طلقها طلاقا رجعيا النفقه عليه ما دامت في حلاله سواء كانت غير مطلقه او مطلقه رجعيه يجب عليه ان ينفق عليها ما حد النفقه ما حد النفقه التي تجب على الزوج قال الله جل وعلا لينفق ذو سعات من سعته ومن قدر عليه للقف فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فنفقة الزوجة تكون على حسب حالة الزوج عرضنا كان غنيا ينفق عليها نفقة غني ينفق لساعة يعني غني لساعة يعني لغنى غنى من ساعته ينفق عليها نموقة غني ومن قدر عليه ضيق عليها قدر يعني ضيق عليه وهو فقير فلينفق مما يسأل الله ينفق نموقة فقير حسب حاله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله على حسب حاله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها هذا من تيسيره سبحانه وتعالى لا يحمل الانسان ما لا يطيق وإنما يحمله على حسب استطاعته كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه ثم إنه سبحانه وعد انه سيكون بعد العسر يسرا وبشر بلعنه فالمعسر لا يياس واليسر قريب سيجعل الله بعد عسر يسرا هذا وعد من الله جل وعلا لان المعسر سييسر الله به قال تعالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فالعسر لا يستمت بل ان الله يزيله باليسر وعد منه سبحانه وتعالى لأن لا ييأس المعسر من الفرج بل يترقب الفرج من الله وعلم ان النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وان مع العسر يسر سيجعل الله بعد عسر يسر فهذا فيه تطمين للقرى بان فقرهم لا يستمر هذا شيء واضح ولله الحمد أن الله جل وعلا ييسر على المعسرين ويرزقهم ولا يبقون دائما في عسر وبفق سيجعل الله بعد عسر يسر فالمؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل وينتظر الفرج ولا يقنط من رحمه الله مهما اشتد به الامر اشتد به الفقر والحاجه اشتد به الكرب فانه لا يقطع أمله بالله والفرج مع الكرب والنصر مع الصبر واليسر مع العسر هذا وعد من الله جل وعلا ثم في ختام هذه السورة حذر الله جل وعلا حذر من مخالفة هذه الأحكام العظيمة التي ذكرها فيها حذر من مخالفتها وتوعد من خالفها بالعقوبة العادله والعاجله فقال جل وعلا وكاين من قريه كاين من قريه كثير كاين بمعنى كم بمعنى كم الخبريه كم من قريه يعني كثير من القرى التي خالفت امر ربها فأنزل الله بها عقوبة فهذا يدل على وجوب امتثال امر الله جل وعلا وعدم مخالفته وان من خالفه فلينتظر العقوبه كما حل ذلك بمن قبلنا في اي من قريه المراد بالقريه هنا السكان القرية منا من التقري وهو الاجتماع القرية تطلق على الاجتماع يقال قرية نام القرية كذا أي الاجتماع ليس المراد بالقرية المباني بل السكان والناس أسأل القرية التي كنا فيها يعني يسأل البنيان لا يسأل الناس الذين يسكنون القرية مكاين من قرية عاتت عن أمل ربها عاتت عن أمل ربها عصت أمر الله سبحانه وتعالى وخالفته وتمردت عليه الله جل وعلا عاقبه وهذا شيء واضح. لمن قبلنا ما حصه الله علينا عن الأمم السابقة ومن آثارها الباقية من الديار والخراب اثار الهالكين تدل على عقوبة الله سبحانه وتعالى عثت عن أمر ربها ورسله خالفت الرسل وعصت الرسل كقوم نوح وعاد قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتذكات وغيرها من العمم السادس إلى الذين خالفوا محمد صلى الله عليه وسلم عصوا وخالفوا القرآن ماذا حل بهم ماذا حل بهم وأينهم ولم يبق إلا من آمن بالله ورسوله العاقبة للمتقين عاقبة للتقوى فحاسبناها حسابا شديدا حاسبها الله على النعم لأن هذه النعم لا تذهب هدرا ولا بد لها من حساب تحاسب عليها ماذا قابلتها قابلتها بالشكر واستعملتها في طاعه الله واستعنت بها على طاعه الله أو أنك قابلتها بالكفران والطغيان وأنفقتها في معصية الله ستحاسب عنها يوم القيامة ألا تحسب إن هذه النعمة التي أنت فيها أنها ستذب هي محسوبة عليك ستحاسب عنها يوم القيامة ولهم حساب يسير حساب شديد عسبناها حسابا شديدا كما قال جل وعلا ثم لا يومئذ عن النعيم فتسألنا يومئذ عن النعيم فلا تظن هذه النعمة أنها بحولك وقوتك أو أنها ستذهب ولا تحاسب عنها ولا تناقش عنها يوم القيامه حسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا حساب شديد في الآخرة وعذاب في الدنيا بما احل الله بما احل الله ب الذين عتوا عن أمر الله لما حل الله بهم في الدنيا من العقوبة والهلاك كما هو ظاهر من آثارهم وديارهم وعذبناها عذابا نكرى في الآخرة وكان في الكلام تقديم وتأخير والله واعلم فعذبناها عذابا شديدا هل في الدنيا وحاسبناها حسابا شديدا يعني في الآخرة وعذبناها عذابا نكرا يعني في الدنيا فجمع الله لهم بين العقوبتين العاجلة والاجله والآجلة حسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال آمدها لما حسبها الله وعذبها ذاقت وبال أمرها وعرفت عرفت صنيعها وكفرانها اعترفت بذلك لكن لا فائدة من اعترافها وإنما هو التحسر وانما هو التحسر الشديد فداقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا عاقبه امرها في الدنيا والاخره الخساره التي لا تحد كان عاقبه امرها خسرا هل عاقبه من عتى عن أمر الله وعصى رسله هذه عاقبة عاقبة أمرها خسرى ثم بين سبحانه وتعالى هذا الخسار فقال اعد الله لهم عذابا شديدا اعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة ذلك بنار جهنم هذا شديد والعياذ بالله ثم عاد سبحانه وتعالى التذكير فقال فاتقوا الله يا أولي الألباب اتقوا الله تخذوا وقاية من طاعته تقيكم من غضبه وعقابه يا اولي الالباب يا اصحاب العقول انتفعوا بعقولكم حاسبوا انفسكم قدروا نعم الله عليكم احترموا اوامر الله عز وجل واحترموا رسوله واتبعوهم هذا مقتضى العقول اما مقتضى السفه وخفه العقول وهي كما ذكر الله عنها عن هذه الامم وهذه القرى الذين امنوا هذا ايضا تفسير لاولي الألباب. أولي الالباب من هم الذين امنوا اما الذين كفروا فلا عقول لهم تنفعهم لهم عقول معيشيه لكن ليس لهم عقول تدلهم على الرشاد والخير والمستقبل ان تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم ضلوا سبيلا الذين امنوا بالله ورسله هذا مقابل عاتت عن امر ربها ورسله مقابلهم الذين امنوا الذين آمنوا أي آمنوا بالله وآمنوا برسله وآمنوا بأوامره فعلوا ما أمرهم وتركوا وتجنبوا ما نهاهم عنه ذكرنا بالنعمة العظيمة التي من بها علينا وهي بعثة هذا الرسول هذا الكتاب العظيم قد أنزل الله إليكم ذكرا وهو القرآن القرآن ذكر ذكر الحكيم والقرآن بالذكر قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا محمد صلى الله عليه وسلم فجاءكم القرآن وجاءكم الرسول إياكم أن تسلكوا مسلك من قبلكم من الأمم الكافر مع كتبها ورسلها رسولا يذلو عليكم آيات الله يقرأها عليكم ويعلمكم إياها وأنتم من قبل ليس لكم كتاب ولم ياتكم رسول كان العرب بعد إسماعيل ما ما جاءهم رسول إنما يتبعون يتبعون اليهودية أو النصرانية يتبعون الكتب السابقه منهم اليهود ومنهم النصراني منهم من هو على حق ومنهم من هو على باطل فلما بعث هذا الرسول ونزل هذا الكتاب صار هذا الكتاب عظيم يفوق الكتب كلها صاروا علماء بعد أن كانوا جهالا صاروا قادة ورؤسا بعد أن كانوا أذل مستضعفين يتوى عليكم آيات الله القرآن يقرأها عليكم ويعلمكم إياها ألفاظها ومعانيها وفقهها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نكره عليكم آيات الله مبينات بينات للحق من الباطل مبينات اسم فاعل وقرئ مبينات اسم مفعول بينها الله سبحانه وتعالى والحكمة في ذلك ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات يخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر والجهل الى نور العلم والايمان كما قال تعالى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور دين ربهم الى صراط العزيز الحميد فالحكمة من ارسال الرسول وانزال الكتاب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور الذين امنوا يخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات أما الذين لم يؤمنوا فإنهم لا يزالون في الظلمات لا يزالون في الظلمات والعياذ بالله ظلمات الكفر ظلمات الجهالة ظلمات الكفر وظلمات الجلالة لأنهم لم يشاءوا ولم يريدوا الخروج ولم يعبأوا بهذا الكتاب التفتوا إليه فبقوا في ظلماتهم في غيهم يعمهون في غيهم يعمعون لأنهم رفضوا لأنهم رفضوا تمسك بهذا الكتاب والانتفاع به جحدوا هذه النعمه فبقوا في ظلماتهم لم يخرج من هذه الظلمات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الايمان لا يكفي بالقلب لا بد من العمل لا يكفي الايمان بالقلب بل لا بد من العمل ولذلك لا يأتي الإيمان إلا وهو مقرون بالعمل، فالعمل لا ينفع بدون إيمان، والإيمان لا ينفع بدون عمل، ولا يسمى إيمانا إلا بالعمل. يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، فهذا هو الغرض من هذا الذكر وهذا الرسول اخراج الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات فهم في غيهم وضلالهم وكفرهم ثم قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا اولا الله يخرجه من الظلمات إلى النور هذا أعظم فائده له ثانيا الجزاء جزاعهماه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري تحتها لنا هذا ما يترتب على الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح أن الله يخرج صاحبه من الظلمات إلى النور الدنيا ويمشي على برهان وعلى بصيرة وفي الاخره يدخله جنات هي جنة واحده جنات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى جنات عرضها السماوات والارض عرضها كعرض السماء والارض جنات متعدده درجات بعضها فوق بعض فيه جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الأنهار جنة وتجري من تحتها الأنهار أنهار العسل وأنهار الماء غير الآثن وأنهار اللبن وأنهار العسل المصفى وأنهار الخمر اللذة للشاربين التي لا فيها غول ولا هم عما يمزيكون مسلوبة آفات الخمر في الدنيا مسلوبة كل ما في الخمر في الدنيا خمر الآخرة لا الآخرة طيب خمر الدنيا خبيث أما خمر الآخرة فهو طيب لذ للشاربين أما خمر الدنيا فليس لذه وإنما هو كريه الطعم كريه الرائحه وأيضا يعقب خبال للعقل والغول اغتيال العقل اما خمر الاخره لا طيبه انهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات هذا الشراب والماكل لهم فيها من كل الثمرات التي لا حصر لها قارن بين هذا وبين نار جهنم والعياذ بالله وين العقور؟ قارن بين هذه الجنات وهذه الأنهار وهذه وبين النيران المحرقة التي بعضها تحت بعض دركات والعياذ بالله ومن يؤمن بالله ويعمل صالح في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها انت في هذه الدنيا قد تكون في قصور وفي انهار وبساتين ولذاه لكن وراك وراك الموت وراك الامراض وراك العدو اللي تهددك كل ساعه فانت لست مخلدا في هذه النعمه التي أنت فيها مهددا كل لحظة وكل ساعة مهددا أما الجنة في الدار الآخرة أنت خالد فيها لا تخاف أبدا لا تخاف هرما لا تخاف مرضا لا تخاف عدوا لا تخاف منعصا لا تخاف حاسدا آمن وهم في الغرفات آمنون تخلق جنات تجري من تحتها لأنهار خالدين فيها أبدا أي خلودا مؤبدا لم تطاع له فإن الخلود قد يكون موقد ولكن خلود أهل الجنة مؤبد خالدين فيها أبدا ثم قال جل وعلا قد أحسن الله له رزقا من يؤمن بالله ويعمل صالحا له جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا رزق حسن لا يعلم حسنه إلا الله سبحانه وتعالى ثم ذكر سبحانه وتعالى قدرته وعظمته وانه خلق سبع سماوات وخلق سبع اراضين الله الذي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض سبع طباق من غير عمل ترون فوقكم سبع سماوات ومن الأرض أي وخلق من الأرض مثله الناي مثل سبع سماوات فالأراضون سبع سبع طبقات الأرض كما في الحديث الصحيح من اقتصب شبرا من الأرض قوطه يوم القيامة من سبع أراضين فالأراضون سبع مثل السماوات سبع هذه عظمه الله جل وعلا ومخلوقاته الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن انت أين ذهبت يمين أو شمال أو شرق أو ارض فالارض تحتك والسماء فوقك رحله لتبدو رحله لتبدو ما تخرج عن السماوات ولا. السماء بنيناها بايدن وَإِنَّ لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون عجائب سبحان الله مخلوقات الله عجائب لكن اين الذي يتذكر الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر ما امر الله جل وعلا بينهن بين السماوات والارضين الامر القدري الكوني والتدبير الرباني والامر الشرعي والوحي يتنزل من الله تتنزل منه الاوامر الاوامر الكونيه والاوامر الشرعيه تنزل الامر بينهم لماذا اخبرنا الله بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير تعلموا أن هناك بعدا فالذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن اليس بقادر على ان يحيي الموتى هذا برهان لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وانه لا يعجزه شيء فالذي قدر على خلق السماوات والارض وهي اكبر من خلق الناس قادر على ان يعيد الناس وقادر على ان يجعل جنه هذه أوصافها ويجعل نارا هذه أوصافها لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى يتعلم أن الله على كل شيء قدير هذا فيه عموم القدرة وأن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وأن الله قد احاط بكل شيء علما أن علمه واسع فيه إحاطة العلم وإحاطة القدرة بكل شيء وأن الله قد احاط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فهو سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه ولا يخفى عليه شيء في أي مكان من السماء أو من الأرض إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا يغيب عنه شيء وخلق هذه السماوات المحكمات وهذه الأرض الأراضين المحكمات هذا يدل على العلم هذا يدل على العلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هذا يدل على علم الله سبحانه وتعالى وحكمته لأن الذي ليس عنده علم لا يستطيع أن يخلق شيئا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما فعليكم أن أن تقدموا لأنفسكم ما تنجون به من غضب الله وعقابه ولا تكونوا كالذين عتوا عن أمر ربهم ورسله قد بين الله لكم قدرته بين لكم علمه من عليكم بإنزال الكتاب وإرسال الرسول وبين لكم ما ينفعكم لتفعلوه وبين لكم ما يضركم لتجتنبوه فلم يبقى لكم حجة لم يبقى لكم حجة وأنتم إنما تقدمون لأنفسكم لا تقدمون لغيركم كل يقدم لنفسه فهل الإنسان يحرم نفسه إلا من لم يكن عنده عقل أهم شيء عند الإنسان نفسه فلماذا يحرمها ويعرضها لغضب الله وعقوبته ويحرمها من ثوابه وجزائه الحسن إلا لأنه ليس عنده عقل ينتفع به عنده عقل بهيمي عنده عقل بهيمي يقيم الحج عليه فقط ولكنه لم ينتفع به فهو كالذي ليس له عقل تعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله سبحانه وتعالى قد احاط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء وعلمه سبحانه وتعالى صفه من صفاته موصوف به اجلا وابدا موصوف بالعلم اجلا من غير بداية وابدا من غير نهايه كسائر صفاته سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والله والباطن وهو بكل شيء عليم نسأل الله سبحانه وتعالى أيها بينا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه الخير والهداية والصلاح والنجاة من النار والفوز بالجنة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين سأل الله إليكم سماح الوالد يقول السائل هل يجوز التوكيل في الطلاق نعم يجوز للإنسان أن يوكل من يطلق زوجته نعم سأل الله لأنه يملك هذا لأنه يملك الطلاق وله أن يباشره بنفسه وله أن يوكل فيه ولكن الوكيل يتقيد بما وكيل فيه لا يزيد نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل يقع الطلاق إذا علق بأمر معين كأن يقول المطلق أنت طالق إذا ذهبت إلى المكان الفلاني ثم ذهبت ماذا شف إنه يقع إذا علق الطلاق على شيء مستقبل حصل المعلق عليه يحصل الطلاق نعم إن شاء الله عليكم الوالد يقول السائل إذا تم الطلاق فلمن تكون حضانة الأطفال وهل الأبناء البالغين يخيرون للبقاء مع أحدهم الحضانة مع من يصن الطفل و... ويحفظه من الوالدين يكون عند من يحفظ الطفل في حضانته عنده يعني يحفظه ويصونه ويؤدبه ويعلمه نعم ولكن قالوا الحضانة إذا كانت الأم صالحة تكون ووتعمل لمصلحة الطفل تكون الحضانة لها إلى أن تتزوج إلى تزوجت تنتهي حضانتها بزواجها قال صلى الله عليه وسلم انت يحق به ما لم تنكحي ما لم تنكحي نعم السلام عليكم سمحته الوالد يقول السائل إذا علق الزوج الطلقه الثالثه على فعل معين كدخول المنزل او الخروج منه ثم بدأت الزوجة تهدد الزوج بفعل هذا الامر فهل للزوج حينئذ الغاء هذا الشرط لا ليس له الغاء إذا علقه على شيء أليس له إلغاء؟ نعم. حس <سؤال> الله إليكم الوالد يقول السائل: من يقول لمرأته علي الطلاق لا أفعلن كذا ولم يفعل، فهل هذا كمن قال لو فعلت كذا فأنت <سؤال> <سؤال> يقول حس الله عليكم هل من يقول لمرأته علي الطلاق لا كذا ولم يفعل؟ يقول هل هذا كمن قال لو فعلت كذا فأنت طالق؟ نعم. للا شك إذا علقه على فعل شيء وفعله أو فعلته وقد وإذا علقه على عدم فعل شيء فإنه يقع منه أو منها نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف وذهبت إلى بيت أهلها وطلبت الطلاق وهي حامل ولم أطلقها وجلست في بيت أهلها حتى وضعت الحمل وأنا لم أنفق عليها فهل علي شيء؟ إذا طالبت بالإنفاق فلا عليك النفقة عليك النفقة لأن هذا حق للحمل حق لها لأنك ما طلقتها فهي زوجتك نعم شكراً عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرى يقول هل هذه الآية؟ عامة في كل عسر أم أنها خاصة بالغنى والفقر في كل عسر في كل عسر ها ما يتخاص بالغنى والفقر لأن فلمت يجعل الله بعد عسر هذا عام أي عسر لأن النفرة عام. نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى يتنزل الأمر بينهن هل يستدل به على أن القرآن غير مخلوق؟ ما في شبه؟ إن القرآن منزل القرآن منزل في آيات كثيرة أن الله أخبر أنه أنزله وأنه تنزيل منه فهو من فهو منزّل من كلام الله جل وعلا وغير مخلوق كما تقوله الجهمية. أبهم الله. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور يقول الله تعالى وصفهم بالإيمان والعمل الصالح فأشكل علي أنهم في ظلمات مع وصفهم بالإيمان والعمل الصالح الله السؤال. يخرج الذين آمنوا إذا آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور أما إذا بقوا على الكفر بقوا في الظلمات كمن مثله في الظلمات أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات يعني صفته كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها نعم أإذا آمن. آمن بالله خرج من الظلمات إلى النور نعم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت رجونهم من النور إلى الظلمات نعم حسنا الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الطلاق يكون بلفظ الطلاق فقط أم بكل لفظ يدل عليه الطلاق يكون صريح لفظ الطلاق وما تصرف منها ليسمى الصريح الذي لا يحتمل غير الطلاق ليس له معنى غير الفراق ويكون كناية وهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيرها فهذا يرجع إلى نيته المتكلم إن نوابه طلاقا صار طلاق وإن لم ينوي ليس طلاق نعم أما صريح الطلاق هذا ما لدخل ميته إذا تلفظ به طلق تمرك ولو قال أنا ما نويت أو ما أرد نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الزواج بنية الطلاق إذا كان من طرف الزوج فقط ولم يكن فيه اتفاق بين الزوجين لا يجوز هذا خيانة هذا خيانة لها ولي ولي هي تظنك زوج لها مطلقة وأنت تنوي خلاف ذلك أن تريد فترة معينة بها هذا خلاف ما يزوجوك عليه هذه خيانه ولا يجوز هذا هذا يشبه المتعة المتعه منوية نعم حس الله اليكم الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الوقف والصدقه الصدقه نعم من الوقف الوقف معناه تحديث العصر وتسجيل المنبع. لا يباع ولا يوهب ولا يورث ومنفعته تستغل من وجوه الخير أما الصدقة فهي ليست تحريسا إنما هي تملك إلى ما تعطي شخصا مالا فقد من لبته إياه تصرف فيه يبيع ويشتري يورث عنه إلى آخره نعم. أما الوقف لا الوقف يبقى محبس نعم الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل متى يكون الشخص مبتدعا وما هو ضابط البدعة يكون مبتدعا إذا فعل شيئا يتقرب به إلى الله وليس له دليل من الكتاب والسنة إذا أحدث عبادة ليس لها دليل من الكتاب والسنة هذه البدعة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فأضع نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى وكأي من قرية يقول هل في هذه الآية مجاز لأن المراد هو أهل القرية وليس البنيان أهل القرية هم اللي يسمون القرية ما يسمى البنيان القرية, القرية, القرية هالناس المجتمعين يسمون قرية من القر والجمع هو والجمع, والقرية والجمع تقري الاجتماع لكن هؤلاء لا يفهمون اللغة صاروا يحسبون ان القرية تطلق على البنيان فقط ويطلقها على الناس مجاز، هذا فنهم هم لانهم لا يفهمون اللغة أصلا نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو رأيكم في تفسير القرطبي رحمه الله نعم يقول احسن الله إليكم ما هو رأيكم في تفسير القرطبي رحمه الله سهير جليل وجيد هي أحكام عظيمة وإن كان في بعض التأويل لكن في الجملة نهيد جدا نعم ونرجع من مراجع التفسير نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الوصية التي توصونا بها في هذه الأزمات والفتن ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو التمسك بالسنة. من يعيش منكم فسادا اختلالا كثيرا فعليكم بسنة سنة الخلفاء. المتمسك بسنتي عند فساد امتي له اجر خمسين يعني من الصحابة هذا يدل على أن عند حدوث الفتن ما من منها ولا مخرج إلا بالتمسك بالكتاب والسنة. نعم. سماحة الوالد يقول السائل تعمد بعض النساء إلى أن تضع حشوة على شعرها وتلف الشعر حولها مما يوحي أن شعر المرأة كثير وغزير ولا تقصد به خداع الخاطب وإنما تتزين به في الحفلات والزواجات فهل تدخل في الواصلة والمستوصلة نعم تدخل ب. بقوله صلى الله عليه وسلم رؤوسه أنك أسنمت في البخت التي تجعل لها حجم آخر مع رأسها حتى يظن أنه شعر وهما هو شعر هو شيء مجعول تحت الشعر يرفعه ويكون كأنه حجم رأس آخر كان لها رأسين هذه من المائلات المميلات لا يدكل الجنة ولا يجد ريحها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم. حسناً. سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ماذا يحدث للمؤمن بعد موته؟ هل يرقد حتى قيام الساعة أم أن روحه تذهب إلى الجنة ويكون نسمة في شجر الجنة؟ نعم جسمه يبقى في القبر ويصير ترابا أو يبقى الله أعلم جسمه في القبر أما روحه فإنها إن كان مؤمناً فإنها تكون في في اجواء طير تاكل من ثمار الجنه وتعود الى الى القبر ايضا تعود الى الجسم تتصل به تخرج تذهب تجي الروح ليست محبوسه في القبر اما الجسم فانه محبوس في القبر الى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى واما روح الكافر فهي في سجين روح الكافر والعياذ بالله تكون في سجين نعم في النار في أسفل النار نعم حسنا عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة الشابة أن تصبغ شعرها الأسود لتتزين لزوجها بلون ذهبي أو غيره من الصبغات لا لا تغير ما دام شعرها سليم لونه سليم فإنها لا تغيره بلون آخر هذا من تغيير خلق الله من غير حاجة من غير ضرورة نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من السنة ذبح العقيقه في اليوم الرابع عشر وماذا يسن عند الذبح وكيف توزع العقيقه؟ العقيقه تذبح مثل ما تيسر لبتها لكن الأفضل تذبح يوم سابع من الولادة أو في الأسبوع الثاني يوم أربعة عشر أو في الأسبوع الثالث واحد وعشرين وبعد ذلك البحر هي أي وقت في السفر ويأكل منها في بيته ويوزع على جيرانه وعلى الفقراء نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل بعد أن يصلي الإنسان صلاة الاستخارة كيف يعلم أنه يقوم بالعمل أو يتركه يطمع نفسه إلى الشيء فإنه يعمل فيه إذا طمع أنك نفسه إلى الشيء بعد الاستخارة فإنه يعمل ما اطمأنك نفسه إليه وما يميث إليه نعم وإذا لم تطمئن فإنه يعيد الاستخارة مرتان نعم أحسن عليكم الوالد يقول السائل وصى والدي رحمه الله بعمل برادة شرب للماء أمام بيتنا ولكنني قلت أن البرادة سوف تعمل سنة أو سنتين ثم تتعطل لذلك لذلك أعطيت أحد مدرس القرآن مبلغا من المال لكي يقوم بحفر بئر في بلاده في الهند لكي ينتفع به المسلمون هناك وأخبرني أنه بعد فترة قام بحفر البئر وأن المسلمين هناك قد انتفعوا به والسؤال القمت بتنفيذ وصية والدي على وجهها ام لا لا ما قمت الوصايا لا تغير والأوقاف لا تغير واذا اردت ان تنفع المسلمين في اي مكان من مالك انت تعطيهم من مالك اما وصيه الوالد ووقف الوالد لا تغير عما عما قال ابدا ما دام إن مصرف صحيح يبقى نعم صلى عليكم سماحت الوالد يقول السائل من المعلوم أن الرجل إذا فاتته الركعة الثانية في صلاة الجمعة أنه يقول اصلى عليكم من المعلوم أن الرجل إذا فاتته الركعة الثانية من صلاة الجمعة أنه يصليها ظهرا نعم. يقول إذا دخل مع الإمام حال سجوده في الركعة الثانية وهو لا يعلم أنها الركعة الثانية فهل يجوز له أن يحول نيته من صلاة الجمعة؟ إلى صلاة الظهر أثناء الصلاة تكون نافلة لازم ينوي الظهر عند تفديرة الإحرام إذا دخل فيها وما يدري وتبين له أنه فاتت الركعة الثانية تكون نافلة الصلاة نافلة نعم صلى عليكم سماحت الوالد يقول السائل وجدت مبلغ خمسين ريالا بجانب باب منزلي على الرصيف. بجانب بجانب باب منزلي على الرصيف والغالب أن منزلي لا يمر به أحد من غير أهل البيت فهل أعرف بالمبلغ لدى أهلي وجيران الملاصقين لي أم أتصدق به عن صاحبه أم ماذا أفعل نعم أعرف على بيتك وجيرانك فإن تبين أحد وإن لا تصدق بها نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل الذكر الوارد قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ولضى نفسه وزنة عرشه ومداد تلماته هل يجوز تكرار هذا الذكر أكثر من ثلاث مرات مطلقة في أي وقت من الأوقات نعم تكرار الذكر طيب لا لا تقتصر على ثلاث مرات إذا أردت المزيد فكرر الحمد لله نعم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز بيع السيارات بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ لا لا يجوز الخلط بين عقدين مختلفين الإيجار عقد مستقل والبيع عقد مستقل وكل عقد له أحكام تختلف عن أحكام الآخر لا يجوز العقد أن يخلق بين عقدين مختلفين ثم أيضا المنتهي بالتمليك البيع لا يعلق على مستقبل البيع لازم يكون ناجزا ما يعلق على مستقبل وأيضا هذا مجهول لأن السيارة لا يدرى ماذا تنتهي ماذا تنتهي إليه ربما تنتهي إلى حالة ما تساوي شيئا نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل الصلوات الفائته هل يجب قضاؤها في أوقاتها على الترتيب أم أنها تقضى جملة واحدة تقضى جملة واحدة على الترتيب الترتيب لا بد منه ولكن تقضى على الفور جملة واحدة مهما أمتنه ذلك ولا يوخر نعم حسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو الراجح في سجود السهو هل يكون قبل السلام أم بعده يجوز قبل السلام يجوز بعد السلام ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة يكون قبل السلام لأنه جبران لها وإن كان عن زيادة في الصلاة إنه يكون بعد السلام ترغيما للشيطان نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد زميل لي في السكن الجامعي ويدخن وربما نام عن بعض الصلوات ويذهب مع رفقاء سوء فما طريقة دعوته وما الواجب علي تجاهه يوجد إيش؟ يقول ويوجد زميل لي في السكن الجامعي ويدخن وربما نام عن بعض الصلوات ويذهب مع قاء سوء فما طريقة دعوته وما الواجب علي الواجب عليك أولا مناصحته لعله يقبل فإذا لم يمت في البعض المناصحة المسؤول عن السكن الجامعي تخبره بذلك وهو يعمل ما يلزم مسؤول عن السكن الجامعي ومسكور مسؤول عن الطلاب الساكنين يعني لا بد أن فيه مسؤول لازم فيه دارة مسؤولة نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق شعر القفا نهى صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو حلق بعض الشعر الراس وترك بعضه سواء من القفاء أو من الأمام أو من الجوانب لا يحلق بعض شعر الراس ويترك البعض الآخر نعم يحلقه كله أو دعه كله نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل ما هو الأفضل في حق من أتى لصلاة الجماعة بعد أن رفع الإمام من الركعة الأخيرة هل يدخل مع الجماعة أم ينتظر جماعة أخرى يصلي معهم بعد تسليم الإمام القول الراجح أن الجماعة لا تدرك إلا بيدرك ركعة إذا فاتت الركعة الأخيرة إن كنت تعلم أنه سيأتي ناس يتصلون جماعة انتظرهم وإن تعلم أحدا يأتي ادخل مع الإمام فيما بقي فنال الأجر والثواب ولا يفوتك في الأجر وأتخذت للجماعة حس الله عليكم؛ السمحة الوالد يقول السائل ما حكم تربية الزوجة والأبناء على الزهد في الدنيا والاقتصاد في الملبس والمأكل ما, ما حكمه؟ يقول حس الله عليكم ما حكم تربية الزوجة والأبناء على الزهد في الدنيا والاقتصاد في الملبس والمأكل مع عدم التقطير عليهم وإعطاؤهم ما يحتاجون بدون إسراف أو زيادة هذا ما هو تزهيد هذا بخر تعطيهم ما يحتاجون يحتاجون تعطيهم إياما وله بالزهد ترك ما تحتاجه الزهد ترك الفضول التي لا تحتاج إليها هذا هو الزهد أما أنك تترك ما تحتاج إليه تقول هذا من الزهد لا كذلك أشد من هذا قتر على اولادك ومن يلزمك نفقتهم تقول هذا الزول لا مو هذا الزول هذا بخل الذين اذا انفقوا لم يشركوا ولم يقتروا لم يقتروا يعني لم يقتروا نعم احصل عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل النار تفنى نعم يقول احصل عليكم هل النار تفنى مش تبيب النار تفنى النار هل الاسئله هل الله جل وعلا أخبر أن أهل النار خالدين فيها وأن أهل الجنة خالدين فيها ونكف عند هذا نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يصح أن قراءة سورة يوسف لمن قراها وهو قد أصابه الحزن يذهب عنه حزنه الله أعلم لا أدري حكيا قراءها من باب الاعتبار تدبر والتسلي بما حصل النبي الله يوسف عليه السلام هذا شيء طيب نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هي الاسباب المعينه على حسن الخاتمة العمل الصالح ملازمه العمل الصالح والتوبه من الذنوب وان يكون الانسان على اهبه الاستعداد للموت في كل لحظه هذا يختم له باذن الله يختم له بخير أما اللي اجل التوبه ويتراقى عن القاعات ويقول توي انا شاب وانا بعمر وانا بهذا لا لا ما يجوز هذا الامل هذا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الحال ما أنت تدري أن تبي تبقى ساعة أو لحظة ما تدري صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل عند الصلاة في الحذاء من المعروف أن القدم لا تباشر الأرض بل يباشرها طرف الحذاء فهل هذا يؤثر أن القدمين لا يثبتان على الأرض الصلاة في الحذاء سنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمكن ذلك ولم يترتب عليه محذور فهو السنة ولو لم تباشر القدمين الأرض نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الاسم الأعظم من أسماء الله تعالى التي يدعى الذي يدعى به عند طلب الحاجة لا يعلمون إلا الله الاسم الأعظم لا يعلمه إلا الله على وجه التحديد أما التحري. قالوا إن الله لا إله إلا والحي القيوم في سورة البقرة أو الله أعلم نعم. صلى عليكم سباحة الوالد يقول السائل ما حكم لبس ساعة مطلية من الذهب وليست ذهبا كاملا لا يجوز لبس الذهب أو ما فيه ذهب ما فيه ذهب طلاء أو نقوش أو غير ذلك كل ما فيه ذهب لا يجوز للرجل أن يلبسه نعم شكرا عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يقول ما هو النور الذي كانوا عليه قبل أن يخرجهم الطواغيت من النور الذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم ليس لهم نور أصلا ليس لهم نور اصلا لكن يخرجونهم من النور الذي تدعو إليه الذي دعوا إليه جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يبعدونهم عنه ولا يتركونهم يدخلون فيه نعم صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين وربما أيضا أن يكون مؤمن ثم يرتد والعياذ بالله يطيع الشيطان فيرتد عن دينه ويخرج من النور إلى الظلمات نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي الأمر الشرعي هو الوحي المنزل على الرسل فيه الأوامر والنواهي، وما الأمر الكوني فالذي يدبر الله به الكون إنما امره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يدبر به الكون هذا ليس شرعيا وإنما هو كوني وهذا لا بد من وقوعه الأمر الكوني لا بد من وقوعه أما الأمر الشرعي فقد يقع وقد لا يقع نعم استغفر الله ليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم التمايل القليل عند قراءة القرآن او عند استماعه مم. يقول ما حكم التمايل القليل عند قراءة القرآن أو عند استماعه التمايل الذي يقصد هذا من فعل انفع لأهل الكتاب عندما يقرؤون التوراة ونحن منهيون عن التشبه به تمال لا لا يجوز لأن فيه تشبها به الكتاب عندما يقرؤون كتابهم أما إذا كان التماهل غير مقصود هذا لا فيه نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الكتابة على المصحف ببعض الكلمات التفسيرية لبعض الآيات لا يكتب على المصحف شيء اطمع دفتر اجعل معك دفتر واكتب فيه ما الفوائد التي تستفيدها من الآيات أما المصحف يجرد ما يكتب مع القرآن شيء نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل قال بعض الدكاثرة ها؟ يقول قال بعض الدكاثرة في أحد محاضراته يستحيل الإجماع كمصدر من مصادر التشريع في أي عصر من العصور فهل قوله هذا صحيح؟ هذا باطل هذا يجحد الإجماع الإجماع في القرآن الإجماع ذكر الله في القرآن ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاق بالرسول بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم فسبيل المؤمنين هو الإجماع الذي يجمع عليه وهذه الامه لا تجمع على ضلاله المراد الاجماع اللفظي لان الاجماع على قسمين اجماع لفظي واجماع سكوتي اما الاجماع السكوتي فانه ظني اما الاجماع اللفظي فهذا قطعي نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل التفكر في مخلوقات الله يوصل الى العلم بالله نعم يقول احصى الله عليكم هل التفكر في مخلوقات الله يوصل إلى العلم بالله نعم يدل على عظمة الله وعلى إجلال الله التفكر في آيات الله لا شك أنه في فضل عظيم نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي أحسن كتب التفسير التي تنصحون بها طالب العلم كتب السلف كتب و. البغوي وبانكذير وكتب السلف التي تمشي على وجوه التفسير الصحيحة المعتمدة نعم كل ما تقادم من التفاسير فهو أحسن وكذلك كتب المتأخرين التي تمشي على مذهب السلف هي كتب عند المتأخرين طيبة تمشي على مذهب السلف على قواعد السلف نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض العلماء الجولوجيا أن الأرض تحتها طبقات جوفية حتى تصل إلى مركز الأرض وهو نار وحمم. يقول هل هذا يتناقض مع كون الأراضي سبع؟ هذا من الجاوبه. هل أحاط بالارض؟ إنما هو تخرص؟ إنما هو تخرص ولن... نعم وتخرص. نعم وتخرص ولا؟ نعم. الحسنى عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما يقوم به الرافضة في هذا الزمن؟ من المد الرافضي والدعوة إلى مذهبهم وما يهدف إليه من تدمير العباد والبلاد وبالذات أهل السنة الموحدين فما هو موقفنا نحن أهل السنة تجاه هذا التوسع الرافضي وما الذي ينبغي أن نقوم به العمل الرافضي التشيع ما هو ما هو جديد ألموا قديم من حدث التشيع وهم يعملون على هدم الإسلام من عهد عثمان رضي الله عنه إلى وقتنا هذا وإلى ما بعده الرافضة والشيعة دائما مع النصارى ومع الكفار ومع اليهود يساعدونهم على هدم الإسلام التاريخ يشهد بهذا ما الذي اسقط دولة الخلفاء الراشدين ما الذي اسقط دولة بني اميه ما الذي اسقط دولة بني العباس ما الذي جلب الصليبيين إلا الرافضة قبهاهم الله راجع التاريخ وتشوف نعم انت احسن الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين